وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَعَالَوْا لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعائي يخي ذم استخرجها من وعائي يخي كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من شاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل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 قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين